بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.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 أَايْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جاؤوا كي يحلفون بالله إن أردنا إِلَّا إلا إحسانه وتوفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في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 ضيّت ويسلّم تسلّما صدق الله العظيم.